في س ل س ل ة خير القرون الذين هم نور العيون في شهد الرضاب في ذكر الحواريين و ا ل أ ص ح ا ب في عبق ا ل إ س ل ا م العابق وزهره ا ل ن ا ظ ر وتاريخه الناطق ك ش ا ه ر على رجال ص د ق ا ل ل ه تعالى في خطوهم على ا ل أ ر ض ص د ق ا ل ل ه تعالى في حركتهم على ا ل أ ر ض لم يبغوا و ج ا ه ة ولم يبغوا ر ئ ا س ة ولم يبغوا منافع د ن ي و ي ة ولكنهم ب ع ظ م ة ع ج ي ب ة حققوا ك ل م ة الله تعالى على ا ل أ ر ض ما نظروا إ ل ى ذواتهم في صغرها وفي ضالتها وما نظروا إ ل ى عدوهم في عدته وضخامته وجلوته ولكنهم نظروا إ ل ى الله فامدهم بمدده و أ ع ا ن ه م بعونه أ ظ ه ر و ا الضعف بين يديه والانكسار دله وسجودا بين يديه في سواد الليل فاطلع منهم على ما لم يطلع على أ ع د ا ئ ه م فجعل ا ل د و ل ة لهم إ ن ه ا سير و إ ن ه ا عبر ودائما و أ ب د ا التاريخ دروس وعبر وقديما قالوا قل كل معتبر إ ن م ا ا ل أ ح د ا ث كالطيور ا ل غ ا ر ب ة تحط في مكان ثم تغرب وتنتهي قصتها وينتهي أ م ر ه ا وما سمي ا ل إ ن س ا ن إ ن س ا ن ا إ ل ا من ك ث ر ة النسيان رم رغم أ ن أ ح د ا ث الزمان عليك تجعلك لا تنسى شيئا أ ب د ا ف إ ن ا ل أ ل م دائما محفور في ا ل ذ ا ك ر ة والالام دائما لا تنسى أ ب د ا وكذلك مواقف الرجال لا تنسى نحن مع رجل أ ق ا م الدنيا كلها نظر إ ل ى الدنيا بعين حقاره رغم أ ن ه أ خ ذ منها الكثير واعطاه الله منها الكثير ش خ ص ي ة ف ر ي د ة ا ل م ر م و ق ة التي يشار إ ل ي ه ا بالبنان ويفخر كل من قرب منها ث ق ا ف ة ع ا ل ي ة م س ت و ى الهائل في ا ل د ر ب ة ا ل ث ق ا ف ي ة و ا ل س ي ا س ي ة ز ي ن ة الشباب التي يتطلع إ ل ي ه ا كل إ ن س ا ن إ ذ ا تكلم سكت الناس يسمعون من حلو علمه وثقافته ورحلاته وتجارته رجل لا يعوزه شيء ولا ينقصه شيء ولكنه اعجبه الكمال ا ل إ ن س ا ن ي فتزيا به و أ ت ز ر بهذا الكمال فوضعه تحت قرص الشمس مباشره من نظر إ ل ى الشمس نظر إ ل ي ه لا ت خ ط ي ه العيون في لحظها وفي ذكرها وفي أ ي شيء آ خ ر انه صديق العالمين لا أ ق و ل صديق ا ل أ م ة رضي الله تعالى عنه ثانية ني الرجل الثاني في العالم أ ق و ل في العالم كله بغير نظير أ ر ف ع البشر م ك ا ن ة وذكرا بعد النبيين م ب ا ش ر ة لم تسبقه درجه ولم يسبقه احد هكذا طموحه هكذا إ م ك ا ن ي ا ت ه فصاحب ا ل إ م ك ا ن ي ا ت ا ل ع ا ل ي ة والهمه ا ل ع ا ل ي ة يذري بنفسه لو سبقه احد ل أ ن ه جواد جواد ا ل ح ل ب ة و ث ا ر س الميدان ولا يليق ب ث ا ر س الميدان أ ن يسبق أ و أ ن يكون له حتى قريب في الشبه في مستواه وفي أ د ا ئ ه وفي بيانه رضي الله تعالى عنه إ ن ه أ ب و بكر الصديق الذي دانت له الامه أ م ة د ن ت وما اعترضه ا أ ح د قط ا ل م ص ي ب ة التي م ع ا ن ي منها هي ضعف الفكر والعقل و ا ل م ص ي ب ة أ ن ن ا لم نعترف أ ن ن ا ضعاف العقل و أ ن ا أ ر ى وجه كل الرجال ضعف عقل شنيع ضعف عقل عجيب ا س م ع الذين قالوا هذا الرجل خطف ا ل خ ل ا ف ة من بين ف ك ي ك م ا ش ة أ خ ذ ه ا من علي بن أ ب ي طالب خطف سطى سرق ه ذ ه إ م ك ا ن ي ا ت الرجل يخطف انه تريني أ ض ع ف أ ح ي ا ء قريش على ا ل إ ط ل ا ق لا ع ص ب ي ة له ولا ق و ة هل يجرؤ ان يصارع ر ض ا ل كعلي بن ابي طالب من بني هاشم وبني اميه وبني هاشم فرسيرها ابطال الحلبه في مكه من يستطيع ان يصرع فريقا من هؤلاء كيف صرعهما ابو بكر وحده واخذ الخلافه منهم ولم يمد احدهم في ذا انكشفه لانه يليق بها وتريق به أ ل ي س هذا رد كافي على كل م ف ت ر ئ العقل ضعيف التفكير ح ل احلام م أ المراهقين أ ن ه خ ط ف ا ل خ ل ا ف ة ممن اكان في م ك ة يليق رجل بها غيره سبحان الله سبحان الله هذا شيء عجيب ولذلك لما أ س م ع كلام الناس أ ن ه ضعف ومرض في العقل البشري دائما ر ج ل متكامل ا ل ر ج و ل ة و م ت ق ا و م متكامل ا ل ب ن ي ة ا ل ع ل م ي ة و ا ل ث ق ا ف ي ة تجده مجذولا ل ر أ س ر أ ي ق و ل لا يتكلم في الترهات لا يتحدث في ا ل ت ف ه ا ت والصغائر و إ ل ا لو تركت لصغار عقلك العنان لحدثك بكل م ص ي ب ة واتهمت الكبار والصغار ولكن العقل المتين لا يرى ذلك ل ايبقى ر ى ذ ابو بكر وحده ينادع في ا ل خ ل ا ف ة ولا ينافسه علي بن أ ب ي طالب الذي يقولون يزعمون من هذا ومن هذا هذا ابن عم الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرشي هاشمي اسد فارس ض ل ي ع لا يستطيع أ ح د أ ن يقابله لا في الحرب ولا في ا ل س ل عمه حمزه بن أ ب ي طالب والعباس وهاتيه ان هذا تيميا اقوى ش خ ص ي ة بعده بنتي طلحه بن عبيد الله ليس من ق و ة وليس من ق ب ي ل ة ولكن مجده أ ق و ى من كل ق ب ي ل ة فخاره وتاريخه أ ق و ى من كل القبائل م ع ت ر ض واحد من هؤلاء واحد اما كان داب الاعتراضي موجود والله ما اعترض واحد ك ا ل و ا لعلي وهو خليفه رضي الله تعالى عنه حدثنا عن اشجع الرجال من هو اشجع الرجال اسد الرجال طبعا هم طمانين ا يقولوا انا وهو ل ي س ا ل ح ر و ب ده عالي معروف وصرعه لامرو بن عبد و د ه وهو ابن ا ث ن ا ش ر س ن ة د ه يعني جلواز العرب ثالث العرب ينزله على الارض وهو ع ي ن تاريخ قال عمرو ل م ع ا و ي ة لما ن س ت ر ع انزل بارد الرجل حتى تنتهي ا ل م ش ك ل ة قال ماذا تريد يا عمرو انت ج ض ب ت له يا عمرو ل ا ك ك هل وقف امامه احد الا قتله ده انت بتوديني فيه ل ل م ق ص ا ر ة انزل بارده ي على ن ي م ق ص ا طول、إذن. من يصارع أ ب و بكر يصارع بالحسب والنسب ب ا ل ق و ة وهو المعروق النحيل المحن الذي يتدلدل ا ي ا ر ه من عوج ا ظهره يعني ما فيش ق و ة ب د ن ي ة ما فيش ق ولكن ة نسب و من قال أ ن ا ل ق و ة كلها في البدن وفي النسب إ ن ق و ة ا ل ش خ ص ي ة تخترق الحجم أ ق و ى من ق و ة العضلات والنسب الشخص المهيب والمهيب مهيب لما لا ل اثام له لا تعرف له بين الناس خ س ي س ة ليس ساقط في سلوكه منحرف إ ذ ا م ل أ ت عينيك منه م ت م ل أ عليك احتراما و ه ي ب ة من ش خ ص ي ة م ت ي ن ة لا تنحرف يمنا ي وشمالا من أ ق و ى رجل أعوذي وأثنى مع تعالى عليه والجميع ينتظر إجابة يتوقعونها ينتظر الناس الإجابة الله فحمد إجابة أ و ينظرون إ ل ي ه ا قال أ ق و ى رجل أ ب و بكر الصديق أ ق و ى ر ج ل قال أ ق و ى رجل أقوى الرجال على ا ل إ ط ل ا ق قال أ ق و ى منك قال ومن أ ن ا بجوار هذا البطل من أ ن ا الذي جهر ب إ ي م ا ن ه و خ ر ج على ا ل ن ا س يدعو إ ل ى الله تعالى ب ق و ة ما هذا أ ح د في الله تعالى وما ا خ ش ي أ ح د في الله تعالى أ ي ن أ ن ا منه أ ذ ك ر ه يوم مدد يوم أ ن س م ع ن ا ا ل ع ر ي ش ه للنبي صلى الله عليه و س ل م ه قلنا من يحمي ه ف أ خ ذ سيفه وقف على ر أ س ه وحده والفرسان تطرى وتكر وتسر حول النبي صلى الله عليه وسلم وتجور حوله وليس له إ ل ا حارس واحد هذا ا ل أ س د ا ل م ح س ا ر قال من منا يستطيع أ ن يقف هذه الوقفه وحده والحرب تدور على ر أ س ه فكلما قرب ا منه رجل هده بسيفه لله ضره قال هذا أ ق و ى رجل ما يستطيع منا واحد ا يفعل ذلك معروف ان ا ل خ ي م ة بتاعت الريس ئ كل هجوم الاعداء بيكون عليها ولابد ا تتعلم في السياسات ان دي لا تحط عليها حراسات ق و ي ة جدا او ز ا و ي مهارات لان الناس اول ما ب ي ت ه ب ي تهاجم ي ن ر ا ي ه اذا سقطت ا ل ر أ ي ب ق ى سقط الجيش ي ب لابد ان تحط الكافات في هذا المكان و إ ح ن ا ب ن ع ل م س ي ا س ة زي م ا ا ل ل يقول ب ي ما ت ل م ش س ي ا س ة رح أعلمك س ي ا س ة و ل تعلمتش و ما م ن ه ن ا س ي ا س ة ف ل ن ت ك و ن س ي ا ا س ي قط و ل تتعلم س ي ا س ة أ ب د ا أ ب ل ا وتتأتيك م ا ل ح ل ق ا ت و ت ت ع ل م ا ل س ي ان س ة ت شفت ا ل م ص ا ف ب ا ل ل ي ب ت ح ص د مجلس الشعب دجون و ل ي ح طيب ما هي الكوادر اللي في البلد و ع ل ا ق ت التقرير لقد أ خ ط أ ن ا كان الواجب ا يكون خ م س ة من العلماء على ا ل أ ق ل مع هؤلاء ل ي ض ب ط ا ل ق ا ع د ه ا ل ف ق ه ي ة في وسط هذا المعترض م رجل ي ؤ ز ن وقتني بسكته الله و ي ن الموضوع البلد ز ا ق ت جماع خ ت ل ف ما فيش ق ا ع د ة ف ق ه ي ة ولا عالي ق لما ت أ ف ت ى عالم حزني قالوا ان م ص ل العصر والظهر جمع تقديم ب ر ة وظن انه عالم يعني ولا يدري أ ن هذا فعله النبي م ر ة و ا ح د ة حتى لا يحرج أ م ت ه هذا خطر من اخصائنا كان لابد يقل العلماء يكون خمسة جهبين هؤلاء يترك رجل لا هو فخير وله عالم وله ا شيء ما الذي جرى رجل يؤذن في المجلس ا ل ش ع ب حرام مش عارفين غلط برضو منتش نجاوب ما و الذي ا جرى الكلام أ ض ر ب من م ن خ ي ر ك الذين ان مكناهم في ا ل أ ر ض أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة ومن ي ق ا م ه ا ل ص ل ا ة ا ل أ ذ ا ن هذا مش من إ ق ا م ة سواء هذا من عامل التمكين وهذه من اسباب التمكين هذا تمكين هذا علو والكلام ده في الجامع ة ب ر ة يعني الادم في الجامع ة بس يعني لو أ ن ت في ا ل غ ي ت وجهه المعصر عليك أ و الظهر ممنوع انك تبني ل أ ن ك لست في المسجد كيف نحور في ق و ل يفسلم وجعل ي س ي ع ا ل أ ر ض مسجدا و ت ه و ر ا وحيثما وجد المسجد وجد الاداب هذا شعار اسلام وهذا شعار التمكين من علامات التمكين ل أ م ة المسلمين ولذلك أ خ ش ى أ ن يحدث فينا كما حدث لبني إ س ر ا ئ ي ل لما استطعت اليهود وقال يشكر موسى اوذينا من قبل ان ت أ ت ي ن ا ومن بعد ما جئتنا ا ل ع م ل ي ة اذينا وانتهنا وانت هنا فامرهم ب ا ل ص د ر عسى ربكم ان يهلك عدوكم حصل اهلك عدوه ق ل ا هل جاء ا ل ت ن ك ي ن ما جاء ما جاء ا لما ت ن ن ك ي ل قوموا ادخلوا الارض المقدسه يا قوم ادخلوا الارض المقدسه ا فتاخر التمكين اربعين سنه رغم انه اهلك عدواهم ماذا بقي ولكن ت أ خ ر التمكين أ ر ب ع ي ن س ن ة أربعين سنة للخلاف والاختلاف وعدم وجود الفاقيه في هذه ا ل ف ئ ة ا ل م ؤ م ن ة إ ذ ن الذين مكناهم في ا ل أ ر ض وقال موسى ع ص ى ربكم ان يستخلفكم ويهلك عدوكم هلك العدو واستخلافهم وفرق في ا ل ق ر آ ن بين الاستخلاف والتمكين من عناصر الاستخلاف الصبر وقد صبرنا وجاء فعل الاستخلاف ولكن التمكين لا ياتي إ ل ا بالقتال والغزو هذا هو التمكين أ ه ل ك ع د و ه م بالصبر فاستخلفهم ا لينظر ماذا تفعلون ن ع و ماذا ت أ ن ا بديك استخلاف ب د ا ي ة نصر اما ش و ف ه ا ت ع م ل ك فيه ف إ ن ك ن ت بواجب الاستخلاف وبالشكر والحمد و ب ط ا ع ة الله تعالى يتبعه التمكين ن ده ق ر آ اقرا ا ل م ا ئ د ة والاعراف وغيرها من هذه الصوره تضع فيها ادوات ا ل ت ن ك ي ن فرق بين الاستخلاف والتمكين لان تفيد استخلاف ينظر الله تعالى لنا ماذا نفعل ه ن ع م ل ايه في الاستخلاف ده مختلف يقول بقيت لك الجمع لحصان لبره الله ده أدام بره مش مكان سبحان أو بعض أ ي ن أ ب و بكر في موقف ا س ل هذا لحى بالملايين ولا يعرفون الفرق بين الاستخلاف وبين التمكين ولا يعرفون عناصر الاستخلاف و أ د و ا ت ه ولا يعرفون عناصر التمكين وتبعاته أما منظر منظر إحنا الفاضي على وصلت بجيت ر لرجل دولة د و ل ة يعني في غ ا ي ة التمكن ا ل ع ل م من كل شيء يقول له انت ع ل ى م واحد هنا أنا سمعت ب ن ف س ا ل ك ل المشهد م ا سبحان الله س ب ح امام ن الله أ العالم اتذكر ب ق و ل سعد بن أ ب ي وقاص في يوان كسرى وهو شبه قريب ش ب هذا قريب ه دار ا ل ن د و ة رجل وازن في دار ا ل ن د و ة أ ف ر ح أ س ج د لله شكرا أ س م ع اذان في دار ا ل ن د و ة التي ينكر فيها ل ل إ س ل ا م و ي ن ك ر به ويحارب لا بد أ ن تخر س ا ج د لله تعالى اسمعني هذا الاذان عشرات المرات لم نؤذن في هذا المكان قط هذه الحوائط جائعه لسماع لا اله الا الله والله اكبر ل ل ه لم تسمع ذلك قط فعندما تسمع جاء المسلمون هذه الحوائط و ا ل ح ج ا ر ة تقول جاء المسلمون نعم جاء. جئنا ا ا ي ت و ا الحوائط والجدران جئنا لقد استخلفنا أيهم تحننا و الله ناظر ماذا س ن ف ع ر في هذا الاستخلاف هذا أ و ل خلاف و لك يا رايك في الموضوع ما اعرف حاجه و لك مش واخد ب ا ل صح غلط الله اعلم س أ ل و المشايخ تعال يا عم الشيخ في م ج ا ل ش ه ب قال ما في مسجد بره ما يطلع يصلي هي دي ا ل ش خ ص ي ة اللي أ ن ا بقدمها خ ب ت إ ذ ن وخسرت إ ن كنت أ م ت الالمعي الذي أ ق د م ه لديني ودنياي ما الذي نحن فيه و أ ن ا أ ق و ل و أ ع ت ر ف أ خ ط ا ن ا كان على ا ل أ ق ل لا بد من خ م س ة من العلماء المحدثين في هذا المكان ي ض ب ط هذه ا ل ق ا ع ة لكن بهذا المستوى الفج من العلم لا علم ولا موقف سياسي من حق ان يؤذن في أ ي مكان ثم لي عتاب عليكم تزعمون أ ن ك م إ س ل ا م ي و ن معنى إ س ل ا م ي و ن و أ س ل م كل الجداول و أ س ل م كل ا ل م و ا ق ي د ليس هناك جلسات في أ س م ا ء الصلاه ولا في أ س م ا ء الاذان يرفع الاذان يصلي الناس ثم ت أ ت ي ج ل س ة أ خ ر ى يرفع الاذان فترتفع الجلسات و ص ل و ن ثم ي أ ت و ن هكذا ما الفرق بينك وبين حزب وطني و حزب وطني ان تردوا ل إ م ا م أ ن تعلم للعالم كله, كله كيف يكون المسلمون عباد لله تعالى لماذا كان الله معهم لا عليهم ل أ ن ه م عباد في أ ح ل ك المواقف أ م ا نظرتم لخالد في يوم احد وهو ينظر للمسلمين وهم يصلون الظفر لما اضمر في نفسه ان ي أ ت ي ه م عند ا ل ص ل ا ة الاخرى فقال هل لهم ص ل ا ة اخرى قال نعم ع د ثلاث ساعات اربعه كده ي ي و صلاه تاني قال اه طيب طيب دقائق الحرب ا ب ن العرب الذي ضربته ارض العرب ورضع لبان العرب ليس فيه غش ليس ابن حمقاء وليس ابن امه سبيه ولكن أ ر ض ع ت ه ح ر ة ي أ خ ذ قراره ولا يخبر به أ ح د هي ا ل ق ي ا د ة ا ل ل ي ح نريد ان ياخذ ق ر ا ر في دماغه كل رجال لا يعرفون ماذا أ خ ذ ق ر ا ر ه ش خ ص ي ة ق و ي ة كم من العمر نبني حتى نخرج ه ذ ا دين الرجال وكذلك ي ق ل ت أ ن ا ل إ س ل ا م بنى رجال حضاره ت ب ن ا ء رجال ا ع ل م في أ و ر و ب ا بنو ن ط ح ا ت س ح ا ب و بنو ا بنو ا بنو ا ولكن السم إ ل ا بنى رجال و ب ن ا ء رجال أ ص ع ب من أ ي ب ن ا ء آ خ ر نتطلع رجل دمتلا رجل أ ي ن هو أ ي ن هو لو أ م ل ك رجلا واحدا ل ت غ ي ر حالي بل وحال البلاد و ل ك ن لا اثق أ ن ن ي ارى ر ج ل بناه ا ل إ س ل ا م بمجده ووفائه و إ خ ل ا ص ه مساله خ ط ي ر ة يا اخوان ه واقع أ ن ت ع د الموقف و ا ن ت ه لكن أ ن ا لا مش ه م ر ر ه ان ر ب ي ا ل مربي بربي بربي س ي ا س ة كمان غير ما ر ب ي رجال ا ل إ س ل ا م بربي علوم س ي ا س ي ة تتربى ادم الرجل تسكت انتظر حتى ينتهي ا ل أ د ا م ويرفع الجلسه تفضل وصلوا والعالم كله بيتفرج عليك عز ا ل ط ا ع ة وسلك ا ل ع ب و د ي ة لله رب العالمين إ ن م ا بتهجمه كمان وانت اعلم واحد هنا ط ه ذ ه ا ل ف ر ج بينك وبين واحد فلاح في ا غ ي ث او في السوق وانت اعلم واحد في المجلس بالذي فعله و أ ع ل م رجل في المجلس بالذي فعله هو لا أ ع ل م رجل في المجلس و أ ف ق ه رجل في المجلس و ل ل أ س ف ما وجد ن ص ي ر ا و ا ح د لما ر أ ي ت المشهد كانت روحي تفيض لو ربنا فراه كان أ ف ض ل وارجل حتى هذه ا ل ث م ر ة ا ل و ا ض ح ة ا ل ب ي ن ة تخفى على عقولنا ما الذي جعله تخفى هذه العقول علينا أ ك ل الحرام وقول الزور والمشي بالبهتان والافك بين الناس والافتراء على الصالح والطالح كل ذلك يضيع عقلك يقول له من أ ش د ع الرجال دعا ي ب ن ابي طالب قال أ ب و بكر وكرجل متمكن من العلم والتربيه قالوا ايها الناس من أ ف ض ل وطبعا اريد ان اجابك في المنهج ي ا ل ل ي ب يجاوب بسؤال مؤمن ال ياسين أ م أ ب و بكر الصديق من أ ح س ن واشجع فسكتوا من أ ش ج ع فسكتوا قال أ ب و بكر مثل ملء ا ل أ ر ض من مؤمن آ ل ي س ي ن هذا ر ج ل يكتم إ ي م ا ن ه وهذا ر ج ل ينشر إ ي م ا ن ه و ي ع ل صوته اتقتلنا رجلا يقول ربي الله أيهم أ ف ض ل ابو بكر افضل من ملء الارض من مثل المؤمن آ ل يسير هذا رجل يكتم إ ي م ا ن ه ولكن هذا يقف في عرصات البلاد عندما امسكوا بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم اتقتل رجل يقول ربي الله وجاكم بالبينات من عند ربكم ويضرب هذا ويخدش هذا حتى يطلق سراحهم بين يديهم صلى الله عليه وسلم من أ ب و بكر الصديق هذا هو علي بن ابي طالب على قول العقول المبتهيئه فينا يعني منافسه في الخلاف كان الواجب أ ن يطعم ولكن هؤلاء لا يعرفون ما نعرف لو غيرت نيه رئيس ا ل و ز ر ل و ء حتى الشعر كله ولم يتغالي الحال ل أ ن ه كله درس من كتب و ا ح د ة و م د ر س و ا ح د وتحته و ا ح د ة و ص ب و ر ة و ا ح د واحدة لو ه م غ ي ر و ز ي ر كل يوم لن يتغير حال البلاد ده دا مش درس في مدارسنا وجامعاتنا وشاف ا ل أ س ت ا ذ وماسك التبشير ق د ا م ه يعني ت م ن ه ج بهذا المنهج هتجيب ده هتغير ده ت أ ك د مفيش تغيير أمال الحال إيه الحل عاوزين أ ق و ل منتجه للافكار أقول تجدد شباب الفكر والعلم و أ ق و ل لك هذا موجود وموجود ب و ا خ ر ة ولكن ليس ت ا ل د و ل ة في يده ولكن على ما نحن عليه ه غ ي ر لك ا ل و ز ا ر ة كل يوم وما فيش أ ي حل هو ده منظر هذا الذي اعتدناه منذ القدر وهذا الذي درسناه في الجامعات و م د ا ر س ف ي ش ج د اي تغيير اذا لابد من ث و ر ة ج د ي د ة ث و ر ة رجال ث و ر ة في ع ق ل ي ة الرجال تعطي افكارا ث و ر ي ة ا ف ك ا ر ج د ي د ة و ق و ل ر ب ا ن ي ة براها الله تعالى وغزاها بالهامه لكي تغير وإلا نتغير نزول جميعا ونتغير ونفسح المجال للعقول ا ل ج د ي د ة للهواء النقي الجديد لكن لا جديد ان المنظر ا ا رايته في مجلس الشعب اسامي جدا جدا الذين إ ن م ك ن ه م في ا ل أ ر ض أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة ومن مقتضيات إ ق ا م ة الصراخ الاداب أ ل ي س هذا تمكين أ و عنصر مع نصر التمكين فلم ا ترفضه ولم ا تحاربه ل أ ن ا ل ع ق ل ي ة ا ل ل ي هو ا ل ر أ س ع ق ل ي ة غير ع ل م ي ة من ج م ا ع ا ت ح ر ك ي ة و ا ل ج م ع ا ت ا ل ح ر ك ي ة لا تملك ش ي ء من العلم ولا حتى من الصواب في الحركه لن ينقصها الخبره ده ده ده ده ي ا القوس باريها مثل متى, متى يعطى يخضع ا ل أ م ر بين أ ه ل ه الذين هم أ ه ل ه ت ل ا ق ي تغيير تلاقي ح ي ا ة ج د ي د ة ح ي ا ة جديدة ا ن ظ ر لبني إ س ر ا ئ ي ل بعد عصا ربكم ان يهلك ل ع د و ك م حاصر موت يا فرعون خلاص ده استخلاف مش تمكين خشوا بقعه تمكين يا قوم دخول ا ل أ ر ض ا ل م ق د س ة قالوا ايه ا ل أ ر ض الا قوم ا ل جبريل إ ن ت ت و د ي ن ا في إ ح ن الروح ظن ان الاستخلاف الذي حدث بموت فرعون دا نهايه المطاف لا وعد الله الذين امنوا منكم أو الصف ليستخلفنهم ا في ا ل أ ر ض د ه ا ل ب د ا ي ة ينظر ماذا تفعلون في هذا الاستخلاف بعد كده وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له اللذي هو رماح وسيوف وقتال سبحان الله م س أ ل ة خ ط ي ر ة يا رجال مسألة... و ا ل م س أ ل ة س ه ل ة جدا أ ر ض م ق د س ة ما ا ل د ى فيها قوم جبريل قال ر ج و ل ي ن الذين أ ن ع م الله عليهما ي ابن تهول المسألة、سهلة. ازال سهلة. ادخلوا عليهم الباب تهول سهلة سهلة عليهم فقولك ق ي ه يعني ا ر و ل ه م ط ب بس ادخل بس ادخل ننفذ الامر سبحان الله ده مش ق ر آ ن ق ر آ ن واخدك من إ ي د ك ب ق و ل ك ده استخلاف وبعدين ت ن ك ي ن باخدك من إ ي د ك و م ش ي ك بترك كله ايه ش معاي لحد ما و ص ل ك ل س د ة الحب ما الذي ل ك تفرح ب ب د ا ي ة ا ل أ م ر ب ب د ا ي ة اللي تفرح فرحاض بقيت رجل ا ل د و ل ة بعضهم يعني وانا بساعدهم على, على ما هو فيه قالوا انها ش ي ل ك من نهر م ي ك مجلس الشعب لكن بعد ما رحت عليه لان في برنامج لازم اعلمهولك عشان تبقى رجل ا ل د و ل ة لابد كل ق ا ع د ة لو لم يكن لك م ر ج ع ي ة ع ل م ي ة هتبقى افشل من حزب الوطن بل زاد انا فئتك او متحيزا الى ف ئ ة أ ف ك ا ر ك خلصت ارجعلي أ ن ا اللي حطتك في المكان و أ ن ا اللي هاغزيك ب ا ل أ ف ك ا ر لا براح ب ا غ ر ا ل د و ر قلت له انا هديك مثال بسيط جدا التليفون لاسلك لو خلص الشحن بتاعه ودي له شحن جديد أو وديه شن لازم أ ح ط ه على ا ل ق ا ع د ة افتحته تاني ولا هشيل ا ز ا ي د لازم يكون مرجعتك ا ل ق ا ع د ة اللي انت تشحن ب ت ت منها كهربائي ودي وسائل هايفه و ب س ي ط ة لابد ان تكون لك م ر ج ع ي ة كل يوم بل في كل ل ح ظ ة بل وانت و ا ج ب وتواجد في المجازر مع تلفونك كان اكبر ل و ا ت الجيش في التحرير في ايام ا ل ث و ر ة تلفونه مع ت ل ف و ن ه كل عشره اتصل ي ي ع ل ي ه ا الرجل رجل خ ي ف على نفسه هذا اقرب لي منك انت م ا تتحرك الا بام لك ق ا ع د ة لابد ا ك و ن لك ق ا ع د ة أ و متحيزا إ ل ا ف ي ه انا أ فئتك لا صرنا في مساله يضحك منها ويضحك عليها وده حال أ ه ل مصر ر ح م الله ا ل م ت ن ب ى و إ ن كان يعني اسمه له اعتراض كبير يقول و ك ا ن ذ ا في مصر من المضحكات ولكنه ضحك كلبكه شعب غريب كان زمان يقولنا كده اللي تزرعه يجلعك طب انا بزرعك هتجلعني ليه ط ي هتجلعني مش هتلاقي لك تجاوى ث ا ن ي هتشل وتموت مش هتلاقي لك تجاوى ث ا ن ي احتفظ بالتجاوى اللي موجوده لان ي مدد لك شوف عارف يقول ايه ليس هناك اشجع من ابي بكر ان موقفا واحدا من ابي بكر بمئات السنين من مؤمن ال ي س ي وقف يدب على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وعلى العريش والقوات تتارى وتهاجم ر أ س النبي صلى الله عليه وسلم موقف ما يقوم الا البطل لا يصلح لهذا الموقف إ ل ا بطل هذا ابو بكر الصديق و د ه قدره وده قدر عن علي بن ابي طالب هل يرفع علي يوما يوم عينه في ابي بكر ويقول انتخبت مني ا ل خ ل ا ف ة كيف وهو الرجل المهيب هو صاحب المنصب المهيب ما يدرء ما ينافسه احد طيب أ خ ذ أ ب و ه ا واخر هذا المنصب ك ل عشيرته اثنين أ وثلاثه د ه كل ا ل ع ش ي ر ة في اصله اثنين أ وثلاثه هل غلبوا بهذا المنصب أ ب د إ ن ه غلب بصحبته النبي صلى الله عليه وسلم وبايمانه إ ي م ا ن ه يجب لايمان أ م ة ا ل أ م ة في كفه وهو في كفه م ع ت ر ض أ ح د على أ ب ي بكر ولا على خلافته في سقيف ا ل بن سعيد وسيتيك في حينه و ي ت ع ل م س ي ا س ة وقف أ ب و بكر وامسك بيد عمر أ ي ه ا الناس اعلمتم أ ن هذا ا ل أ م ر في قريش ما نازعهم احد إ ل ا كبه الله في النار قم يا ابن الخطاب. يدك. قال خسئت إ ذ ن وخسرت ده ما متعلمتش بايز يبقى ومترضيتش خسيت و يدا وخسرت بل ان تعطيني يدك يا ب ك ر فبايعه وجاء الانصار جميعا ف ب ا ي ع و ة او ب ا ل ق و ة الحزبيه او ا ل ع د و ي ة اين ا ل م و ر خ و ن اين الحمر الذين كتبوا وقرنوا واخذ الخلاف ة عنه من ي ن ب ا ل ز ا ي ه رجل بايعه عمر الجميع أ خ ذ و ا بايعونه وبعدما خلص البيعه قال اسمعوا لقد أ ق ل ت ك م جميعا هذه ب ي ع ة خ ا ص ة لا تصلح من أ ر ا د ن ي خ ر ي ف ه للمسلمين ف ل ي أ ت ي في ب ي ع ة العامه في المسجد ووقف للناس وبايعته ا ل أ أين م ا ل الذي ت يكتبون ا ر حبر ي بأي يكتبون بأي خ بل م د د ا يكتبون ف ي ش ف ي ا ل أ م ة لسان أ وقد قرات رايا ل أ ح د العلماء جزاه الله خيرا قال إ ن كان وحده غلب ا ل أ م ة وصرعها و أ خ ذ ا ل خ ل ا ف ة فهو الاجدر و ل ا ح ق بها ولا لا واحد طوله يغلب الشعب كله و ي أ خ ذ ا ل ح ك أ ن ا ابايعه اصدق بذلك دا ذكر ل يجلب مخيفاش قال لو كان هذا حدث لجدير به طبعا ده واحد دماغه صاحب و ل ل لجدير ه إنه لا جدير به ده م ت ا عن أ غ ل ب ي ة وعن جيش لا لا لا يغلب ا ل أ م ه لوحده لا د ه جدير به وكيف نقدم احدا فوق هذا واحد يغلب أ م ة ده احنا نقدمه احنا عاوزين ا ل أ ش ك ا ل دي المناظر دي د هذا ه كلام ت س م ع ي ايام م ما كان ف ل أ ة عقول أ ي ا ما كان في ا ل أ م ه عقول أ و الناس ع م د ه م ركائز ع ق ل ي ة بتستوعب وبتفهم ولذلك كما قال العلماء لقد جاء الرجل الذي كان لا بد أ ن ي ج ي جاء الرجل الذي كان على موعد مع هذه ا ل خ ل ا ف ة فالتقى القدر مع الموعد فلا بد له أ ن ي ج ي لو تحرك الجن و ا ل إ ن س لا بد له أ ن يجيب ج رجل ي ع رجل عجيب, رجل عجيب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 الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على خير الخلق لله اجمعين واشهد ان لا اله إ ل ا إلى الله وحده لا شريك له واشهد ان م ح م د عبده ورسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم هيا بنا نتعلم ا ل س ي ا س ة وفن الحكم ن سيد البشر بعد ر س و ل الله عليه نقدم ا م س ا ف ة لسه ط و ي ل ة ت ر ج م ة لسه ط و ي ل ة على من و ص ل لخلافته ل م س ا ف ة ط و ي ل ة ولكن أ ت ع ل ق على أ ح د ا ث بينا ا ل آ ن ونريد أ ط ا علمها ف و أ ن نصححها يقول أ ب ي بكر أ م عندك أ ه ل بدر قال بلى أ م عندك أ ه ل ا ل ش ج ر ة الذين يدوا الله فوق ايديهم ورضي الله عنهم ورضوا عنه قال نعم قال إ لم لم تستخدمهم قال أ ر ب أ بهم أ ن أ ل و ث ه م بالدنيا ما شاء الله ما كان عليه في سياسه في الدنيا يعرف الكلام ده ولذلك ب ت ل ا ق ي المدرب الغبي ب يرمي ب ا ل ق و ة ا ل ض ر ي ب ة ت ح ت ه من اول الماتش طيب وبعد ن ص ساعه هترمي بيه ارموا طوب بعد كده نعلموك ا ل س ي ا س ة ن ع ل م و ك ا ل ر ي ا ض ة ونعلموك كيف ترفع ا ل ل ج م ا لبقك وتاكل والله الذي لا إ ل ه الا هو كل هذا عندنا لا تجد ح ض ا ر ة إ ل ا في ا ل إ س ل ا م و أ ه ل ه ي ع ل م ا كل هذا يقول ل م عندك أ ص ح ا ب بدر ليه بتوجه دا هنا و د ه هنا و د ه هنا ما ت و ث ف هؤلاء الناس ث ق ة ط ب ع ا م أ م و ن لها يسرق ولا ه يبضع ولا ه هي... يلالي م أ م و ن وعندك أ ص ح ا ب ا ل ش ج ر ة ومعهم منصه ربنا راض عنهم قال أ ر ف ع هؤلاء أ ن تدنسهم السياسه لا أ ر ي د أ ن أ د ن س ه م طبعا ً ذ ا القرار ا ل ل ي سبق وانت عرفته ان ممنوع عالم يترشح في الانتخابات ن منين ت ت خ ا ا جابوا ا ب ق ر ر م مدرسة أو ب د م ا اللي ل قرأ ك ب و ق ر أ كل صفحات العلم هو الذي يستشار ولكن صرف ا ل م ص ي ب ة الذي يستشارهم ا ل ح م ر انهم يقراون شيئا ا لما ك ل ا ده ل اصل فيه نتكلم باسلوب علمي ليه ما لم ا لم ت و ض ف اهل بدر ب ع د ه في اليمن و ب ع د ه في فارس وبعدها فابتسم فقال أ ر ب ع ان ادنس هؤلاء بالدنيا و ب ا ل س ي ا س ة و ا ل ح ج ة غ ا ل ي ة دول ق ي م ة ر ا ق ي ة لا يجوز أ ن ندنسهم ب ا ل س ي ا س ة ل أ ن ا ل س ي ا س ة م ض ظ م ت الكذب والحليف ف ومضمت أ ش ا ء ك معظمت مسائل كثيره ة ج د زي ما انت ش ا ي ت كده ونحن ط ل ع بره ن د و ل ة الله م د ي ن ة الله التي لا معبود فيها إ ل ا الله فاذا ارتفع صوت الله تعالى سكتت كل ا ل أ ص و ا ت حتى ي أ ت ي ك التوفيق والتسديد من أ ي ن ي أ ت ي التسديد والتوفيق من ا ل ط ا ع ة من الطاع. ان ل ط ا ع ة إ الله يغبطكم مجلس الشعب بيعقد الادم برفع تفضلوا مسجد كيف ينظر الله إ ل ي ك ف إ ن ه ناظر كيف تعملون هذا استخلاف وهو ناظر كيف تعملون فلو احسنت العمل لاتاك التمكين الذي هو ق م ة ا ل س ي ا د ة على ا ل أ ر ض ولكن ه ذ ه ا ل ج ز ئ ي ة ا ل ع ل م ي ة يحسنها كثير من الناس أ و يحسنها كثير ممن ن يمثلون ا ل إ س ل ا م ك ط ي ر ا ت س ي ا س ي ة وغيرها الله أ ع ل م ولذلك مرارا يكرر ا ع ت ق ا س باريها الرجل الذي يقود ا ل أ م ة الذي اختاره الله تعالى لم ي أ ت ي بعد العالم الرباني الذي يحرك ا ل أ م ة بالنصوص فقط لم ي أ ت ي بعد يعرف لكل موقف موقعه من الشرع يعرف أ ي ن يستدل عليه من النصوص من كتاب الله تعالى ومن س ن ة ر س و ل صلى الله عليه وسلم لان قواعد الاستدلال كلها في صدره وبين يديه لم ي أ ت ي بعد مسافه ب ع ي د ة لسه مسافه ب ع ي د ة جدا ولذلك من وجد سبيل هؤلاء يبلغهم عني ذلك و أ ن ا جاهز ل ل م ش و ر ة مجانا و أ ف ت ح ت ر ف و ن ي ليل نهار أ ن ا اقعد لك خذ مواقف و أ ن ا اقعد لك اصحح ل ك تلفوني معاك زي اللي والله كان ح ر ب اللي كان, كان فيه من ا ل ت ح ر ي ر قل له انا مش ه ن ا م قاعد معاك يا شيخ قلت له والله ما ه ن ا م في الايام الاولي الساعه ت له مش نايمه تطمن ما بنمش ا وكل د ق ي ق يتصل الرجل قلت له انا معاك مش ه ن ا م انقاذ روح مسلم يساوي الدنيا وانقاذك انت من قتل رجل تدخل فيه النار يساوي عندي لا انام قط قبل الدهر استشعار ب ا ل م س ؤ ل ي ة مسلم ب يستنجد بك يا شيخ ه د خ ل النار انقذني وخليك معي خليك معاي واحد يقوم ن ك تنقذه من النار مصائب امامه او متحيزا الى فئه ل س ل ك ي و ا ل ق ا ع د ه لا ي ش ه فيها لا بد ان تكون لك فئه ترجع اليها لا تغتر انك حافظ ا ل ق ر آ ن نعم تحفظ ا ل ق ر آ ن على ر أ س ي ولكن لا تعرف منه ش ي ء حفظك زي عدم حفظك ه ت ع ر ف تصلي بالناس ماشي لكن في إ ي ه ا ل ق ر آ ن ه ت ع ر ف ابدا و أ ن ا سقت لك ايتها وكنت تعرفها وهي في صدرك ي ب ع د من م س أ ل ة م س أ ل ة غير ما تتوقع وغير ما تعلم أ ن ت رضي الله عن أ ب ي بكر هذا الفجر الفريد الذي قدم كل شيء قدم حياته كلها لله تعالى كلها لله تعالى رجل من ا ل ط ب ق ة ا ل أ و ل ى من أ ر ا د أ ن يسمع ويسمع الاحاديث وقصص البلاد ي أ ت ي إ لابي بكر يسمع ويسمع عنده من أ ر ا د الطعام والشراب و ا ل ه ن ا ة ي أ ت ي أ ب ي بكر كريم جواب من راض المعونه في مسائله أ ل ة دراهمه مبذوله للناس بيته مفتوح للخلق رجل عجيب ش خ ص ي ة ف ر ي د ة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم امن رجل, علي وعلي وأبو بكر. آمن رجل. كل رجل له يد عندما كافاناه بها إ ل ا أ ب و بكر له يد يكافئه الله بها او بكر لا يكافئ ليس له كفي عقليه ربانيه أ ن ا هختصر الشريط ش و ي ة قدام ش ن ا بينك من هو في مرض موته قال يا ع ا ئ ش ة إ ن هذه ا ل ج ف ن ة أخستوهم بيت اخذتهم ل ل الماقة م ا وهذه أ بيت المال وبقي من ب ق ي ة المال بعض دراهم يا ابنتي إ ذ ا جاءني اجلي واذا يحضرني اليوم أ و غدا فضعي هذا في بيت المال شالي عشان شارف يشرب منه مطعم منه الأمير عشان ما يشحدش لا وجامل الدنهوله الدنهوله الأمير ما ولا بتحلب يكل يقوم صعب مطعم منه منه ولا يجري في ا ل أ س و ا ق لاد عشان يتفرغ ي ر ل ل ح ق لما نازعه المرض جاب كل ده ووجهه قدام بيت عائشه يا عائشه دا ترجعيه ا ل خ ل ي ف ة من ب ع د ل لله ه بره ل ب ر ه سبحان الله ويا بنيتي إ ن س ه م في م ك ا ن كذا فاقتسميه أ ن ت و أ خ ت ي ك وأخواتي قالت ايه اختي و أ خ و ا ي ا ق ل غيري واسماء أ س م ء ما هو أختيك أ يعني بقى أسماء وهي أي هي وأسماء هي أي قال ف إ ن ي تركت بنت خ ا ر ج حامل وما أ ر ى في بطنها إ ل ا بنت ايه ا ل إ ح س ا س ا ل ه ا ل ه عنده سنار ووتر بيكشف قال لها تكشف لا لاخواتك ولا ل أ خ ت ي ك أ خ ت ي ك من أ س م ا ء وبنت خارجه قال أتعقال في بطنها بنت أ ي ع ل م الغيب مستوى من ا ل إ ح س ا س الرهيف العالي دغ ق ا ر ة ا ل أ م ة ما تلبسه بحرام ما قال حراما وما فعل حراما وما اكل حراما فينظر ل ل ح ي ا ة من ثوب شفيف ولذلك لو قابلت واحد من هؤلاء اهرب منه ل أ ن ه ي ف ض ح كي يكشف حالك لا ي أ ك ل حراما ولا ي ف ع ل حراما ولا ي ق و ل حراما انت قدامو زي شيخ التلفزيون هؤلاء ا ر ب ا ن يود انظر لهذا التعبير قالت هل انا إ ل ا واختي اسماء و أ خ و ي ا قال ف إ ن ي تركت بنت خارجه حامل وما اظن في بطنها إ ل ا بنت ما شاء الله ما شاء الله مات بنت خارجة بنت تضرب ما ت وأنجبت بنت بنت تضرب أفخر وأخذ كفا خارج العيشة هذا العبد ا ل ر ب ا ن الذي كان ينظر للغيب من ثوب شفيف دخل في عرصات الابتلاء ونجح همه ا ل د ع و ة وهمه نشر الدين ايها المتكاسل ايها المتراخي من ينصر دينك اتفرح لو انتصر ا ل ش ي و ع ي ة في بلادنا كانوا بيقولوا ن ا كده في المعتقلات السرينات كتلبات كلها ش ي و ع ي ة رئيس البلد شيوعي وكل اللي فيها شيوعيه منظمات شباب ش ي و ع ي ة مجال الشعب كله شيوعي ولذلك كانوا بيعملها بدون ر ح م ة ب ي ع م لان ك ش برحمة ل انت طبعا انت عاوز اسلام ه د ه كافر يبقى هيقتلك وصنعوا سجون ما ذلك م و ج و د ة وهم اللي ج ا ع د و ا فيها لقاء زي سجن العقرب ده س ج ن كله خ ر س ا ن ة م س ل ح ة حديد في حديد لما تنفخ حر الصيف هات لك برات ب ج ى واعمل ش ء حط البرات بس كده واعملك ل ش ء تخيل بقى كل ا ل غطاء ا ل أ ر ض والسماء كله مصدوق ب ا ل خ ر س ا ن ة والحديد كيف يكون في ا ل ح ر كيف يكون في ا لذلك ب ر ل ما دخل أ ح د من الحرس القديم مثلي إ ل ا وخرج برئه مصدوق ما يعرفش ي ق ر أ يتم ويمد صوته ده تعرف انه خ ر ي ج ا ل م د ر س ة دي لانه شاف الايام ا ل ص ع ب ة الايام ا ل ص ع ب ة جدا ط ب ع انت مش هتعرف ك ش مهما حكيت لك مش هتعرف. كثير ناس ي م و ت لا يتحمل يموت ليتحمل. البرد تلج وتحت الصفر تخيل كل هذه ا ل ت ل ا ج ه ماذا ت خ ت ل ف ه الشمس في الشتاء موت وفي الصيف موت ايضا يعني حتى هو بيسجنك وبيقيدك ت ح س في البيت اللي فاتنا فيه ان فيه ع د ا و ة ع د ا و ة تحط الباب حديد وورا الباب ك ا ن عمود حديد و ه م بيفتحش الباب ز ي البشر ب يفتحه برجله يقوم يخبط في ا ل ح ل ي د يعمل انفجار ضخم لو انت ن ا م تقوم واقف على حيله الباب اتفتح يعني مش تحضر بيفتح الباب و... لا ابدا برجله يخبط في ع م ل ت ا ل ح د ا ل خلف الباب تعمل ب ا صوت ر ن ي ن خطير كان فيه انفجار ترم واجب طيب ما تكونش صاحي ت ج ن س ه ا وقف على حيلك كده ايه, ايه اللي حصلت الدنيا زلزال كل مخترعات المكر تراها في تصرفاتي مع د ا و ة و أ ح ل ف بالله ل م تزول من قلبي لهم ا ل ع د ا و ة ولو مكنت وهم يعلمون ذلك لن ابقي منهم على الارض دياره في أ ن و تريد ان ت ع ر ف ه ا ل ن ك ت ع ر ف ه ا وتتعرفها وتتعرفها وتتعرفها وتتعرفها و ت ت ع ر ف ا و ت ت ع ف ه ا وتتعرفها ل أ ن ع ل ف ه ا و ت ت ع ه ل و ح م ا ر م ه ا و ت ج ر ف ه ا وتتعرفها و ت ا ع ل ف ه ا و ت ت ع ف ل ا وتتعرفها وتتعرفها وتتعرفها و م ت ع ر ف ا ل ت ف ت ي ش ف ي ا ل أ ن د ر ف ه ا و ت ت ا ي ت ط ر ع ل ى ب ا ل ك و ع ل ى ب ا ل أي و ا ح د ي ع ب د ه ا و ت ت ع ر ه ا بك ط ب ع ا أ ن ت م ر ف ا و ف ش ا ل ل ي ع ح ن ا ش ف ن ا و ت خ س ر رئة ت خ س ر و ت ت ع ا و ت خ س ر ف ه ا ت ت ع ر ف ه ت ل ا ق ي جسمك ه ه تطلع كده بخمسين أ ر ب ع ي ن في ا ل م ي ة من ق و ا ك تبليه عشان ايه لانه شيوع ك س ف يكره ا ل إ س ل ا م تبقى في الجامعه من ا ل أ و ا ئ ل م ت ف و ت ويقول لك زحلقه دا بيكتب بسم الله الرحمن الرحيم دا رجل يعلم الدروس يقول لك ا ل ل ه ت ك ن متنظبك تطلع أ ق و ل لك ايا ك ا ل ممكن لو أ ن ا كنت شوعيا كان زمني أ ك ب ر رؤساء في البلد ولكن طالما أ ن ا هكذا برك يلا ب ر ة سوي ذ ك ن ي ص ل ب ر ة ب ر ة ك ن ق ر ت الفكر و ا ل ر أ ي و ف ي ج ا ن ع المصير ر كلهم ش ع ي ي ن مصايب لا يوجد ان نكرر هذا متى ن أ خ ذ ثارنا من هؤلاء متى يقول أ و بكر الصديق رضي الله عنه ا ل آ ي ة التي في وسط المحن ما تنازل عن ق ل م ة أ ظ ف ر من دينه كان على دين قويم لنهايه امره قال يا رسول الله بلغنا إ ل ى ث م ا ن ي ة وثلاثين رجلا قالوا ما شاء الله نحن ا بلغنا ثمانيه وثلاثين ه ا احنا قليل احنا أ ن ا و أ ن ت أ ك ب ر واحد في ا ل م ج م و ع ة دي كلهم شباب صغيرين معندهمش خبرات لو تعرض لمحنه ممكن يرجع لورا ويرتد و ل ي انت شفت في التمانينات كان كام واحد مربد ي ابنه و ط ل ع و ح ل ق و ت ق و ل فتنه ارتد منها مسكه ا ر ج د ه مش ع ا و ي ن م ع ر ض المحنه للناس قال لا يا رسول الله م ه ن ي أ خ ر ج يا ا ب ب ك قال لا بد أ ن ن خ ر ج إ ل ي ه م واعلن عليهم هذا الدين في المسجد فخرج وابو بكر العلام المتين القائد الفذ ج س م ا ل ث م ا ن ي ة وثلاثين مجموعات كل م ج م و ع ة لها شيخ يدرس ق ع ي د في حديث من كلام ا ل نفسه قال ا صلى ل ل عليه الجامعة في آخر قال صلى الله عليه وسلم إلى يقول كذا كذا قليل ولكن مالك مالك آية يقول وده كذا كذا طبعا دنيا صلى الحصة وفي س ي ط ر ة س ل ف ي ة في المسجد ا ل ي ه ا ي حصل فجاء الكفار و ا م س ك و ابو أ بكر وظلوا يضربونه حتى ما كان يدري ما يرى وما يقول بقي القتل و ا م س ك و ا عتبه بن ربيعه وكان له نعله مخصوفه النعل ا ل م ق ص و ب ب يبقى خش مناشف ل أ ن الحبال بتاعه الخصف ر ب ط ه ليه يبقى النعل وضربه زي السيف فحرفه في اتجاه وجهه و أ ن ف ه ف ز ا ف أ ق ا م ه هو لا يدري ش ي ء فقد عقله طبعا اللي بيحفزهم د من بنيتين ويصر الجاله يعني لقيتهم ع ا ل راجل او اثنين ط ا ل ح ا ب ن ع ب ا د الله واحد كمان ه ي ع م ل و ا ايه في وسط المولد اللي في قريش ف ج ا ء و حملوه الى بيته د ن ف ا م ه ل ه ل رجل مهلهل, مهلهل واخذوا يضربون على المسلمين في كل بقاء المسجد اذوهم ا ذ ي ة شديده ة ما المر استيقظ ملغيبوبة الا عند بعد ف ش ولم ي ك المسجد ب يضرب فيه والمجرم يحرف المسجد إ ل ى وشه وماله ومخه لما فقد الوعظ فلما أ ف ا ق يقول ايه يا مليل لما يفوق فنجل أ م ه أ م ل ي ع ج و ز ة أ م ي الخير قالها يا أ م ي قال ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رجل يا راجل دور على نفسك ده انت بتموت وبنيتين ج ا ع د ي ن و ل ل ا ز ق ي شوفوا له حلبه ة سخنة شوية ش و ي ة ينسون ح ا ج ة كده عشان نتحرك في ج س م ه شوفوا له ح ا ج ة يا وليه ياكل عشان نحن عاوزين نتحرك فما تحرك فخرجوا بنيتين الى المسجد وجمعوا الربيع قالوا نحلب بالله لو مات أ ب و بكر لقتلنا ش ي ب ة في المسجد وعتبه في المسجد, لو مات في المسجد لقتلنا و ا ل م س ج د ل ن ق ط ة دي أ ن ا وقفت عندها سنين ولسه ف ت ح ه ا دلوقتي و أ ن ا جاي برغم اني اقتلها من زمان ق ي م ة ا ل ج ا ه ل ي ة و ع ر ا ف ا ل ج ا ه ل ي ة التي انتصر بها ا ل إ س ل ا م د و ل مش على دينه ولكن قومه ع ص ب ي ت ه لو مات لقتلناهم ا ل ع ص ب ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة استفاد ا ل إ س ل ا م من ع ص ب ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة كان لهم ن خ و ة و ر ج و ل ة بعد أ ن أ غ ل ق ت البحث كما قلت ل ك وفتحته اليوم و أ ن ا أ ب ك ي اجد من من هو من دمي ومن جلدتي من هو عين علي جاعد لك ي و ن ه ا ر عملي بلغ عنك راح ج ه د كلده شرف عمك ابن عمك منك من الذين يدخلون البيت بدون ا س ي ز ا ن ا ف ت ك ر الموقف يؤلمني ضميري وكان الزمن يلهمني ب ا ل ص ي ا ط على ظهري د ك ر و م ي انظر لقوم ا ب و بكر قالوا والله لا النا لقتلناهم في المسجد الجاهليه افضل منكم افضل تجي اقرب الناس اليك مغر ده كلب ده شرب ده راح ده جه فقال انا اعرفه كويس وعرف شغله ولكن حياتي يمنع ولا اقول ايه ولا اعمل ايه ادخل واطلق ولكن ده اتخسر لما اجد أ ب و بكر بهذه ا ل ك ا ف ي ة وقومه بهذه ا ل ك ا ف ي ة وقومي س ل م و ن ي ف ر ع ا ن من ا ل د و ل ة اسمه م ك ا ف ح ة ا ل إ س ل ا م ت بتكافح ة تغير قولك ايه اليهود لكن لا بكافح ا ل إ س ل ا م هتروح لربنا ب ق و ل له إ ي ه انت كنت بتشتغل فين تقول كنت بكافح ا ل إ س ل ا م تخليك على جنب تنحسبك ازاي انت بتكافح يعني حرب ا ل إ س ل ا م عندك كفاح طبعا انت غير العام منتشفهن اللي ا احنا شفناه واللي احنا عارفينه واللي تعرضناه انت عايشه خدوه ل ا ص خ و ا د و ه وجابوه هو لازم راكك ط يطول ب واحد اتعلم ان ما لسانه الابكن البصمجي الذي لم يصرف عليه من ا ل ل ي ن راح ودخل وطالع لا يعرف وشيرا دي بلاد لا بد يحكمها اهل ا ل ر أ ي لابد ان يقود البشر اهل العلم والفكر و ا ل ر أ ي ما كانت ا س ب ر اسبرتا و اثينا لم يكونوا كذلك جعلوا سقراط وافلاطون في ا ل ر أ س دا راس مفكر هذا لابد ان يقود ا ل ا م ة ولكن عندنا ا ل ر أ س المفكر هذا لابد ان يموت لان الرؤوس ا ل م و ج و د ة رؤوس ثعابين لا ق ي م ة لها تعيش في مجتمع عايش بالمقلوب ولذلك كم عانينا في هذه ا ل ف ت ر ة ت سلم عليه وانا اعرفك ومن حقيقه ما ح ت ش اقولك انت ايه ولكن حسابه و حسابك عند الله يوم ا ل ق ي ا م ة بالكين لو مات الوقت لقتلناه ن خ و ة ع ر ب ي ة ر ج و ل ة ع ر ب ي ة تقتل مني أ ح د ه ذ ا لا يكون لا والله أ ي ن ضاعت هذه ا ل ن خ و ة المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه يعني ما تسلموش ل أ ع د ا ئ ه كم مسلم أ س ل م ت ه ل أ ع د ا ء الله وكم تقي خذلته في مواقفك وكم وكم ف ر و ء بالله بالخسران والموعد غدا نحن بنعزل الموعد الموعد ا ل خ ص ي ر عند ا ل خ ا ر الله تعالى لما كل إ ن س ا ن يقدم نعم ن ا قدمت كنت تنصر الله أ م تنصر الشيطان كن عبدا لله ا كن عبدا للشيطان ان تنصروا الله ينصركم وبعد رحلتك ا ل ط و ي ل ة في ن ص ر الشيطان هانذا أ ا وها أ ن ت ذ ا من منا في موقع ا ل ر ي ا د ة و ا ل س ي ا د ة وانت ل ق ي ا د ة و فيه ضاع مستقبلك عند الله وضاع ج ا ه ك في الدنيا إ ن ه موقف لو مات ابو بكر لقتلنا ع ت ب ة وقتلنا ش ي ب ة نخبط ا ل ج ا ه ل ي ة ق ب ي ل ة نخوة عربية كان المسلم يحتمي بعزه ا ل ن خ و ة ا ل ع ر ب ي ة كان لها فوائد ن خ و ا ل ج ا ه ل ي ة و ا ل أ خ ذ بالطاء كان له فوائد في نصره ا ل إ س ل ا م كثيرا بمسهادة لقد أ س ل م ح م ز ة على مثل هذه لما شتم أ ب و جهل النبي صلى الله عليه وسلم و ح م ز ة لم يسلم بعد وجاء من ا ل س ه ر ا ء مع القنص ب يقول يا ابا ع م ا ر ة أ م ا سمعت ابا الحاكم ماذا يقول لن ب ي قيشتم و ل ه قال شتم ابن أ خ ي ك إ يشبه نخوه قال نعم ذا ح م ز ة فغالى مرجال د م ه الدم ب يغلي ويفوق ب وذهب إ ل ي ه و ع ط ا ه ما لم يعطى إ ل ى ا ل أ ذ ل ة ضرب وقال موجعه على ا ل أ ر ض وقال وانت أ راجل ردها علي أ ت ش أ ت س ب و أ ن ا على د ي ن ه و ق ا ع د بدا يمسح الله فصار قوم وقوم لا لكن أ ن ا ب أ ب ي ع م ا ر ة قول أ ن ا الذي اخطات وسببت ابن أ خ ي كانت ا ل ج ا ه ل ي ة نصره ة العصبية كانت للإسلام ل ا ا ج ل ي ة نصرة كانت ل ل إ س ل ا م الرجل منا ي ب ع و اليوم ولا ع ص ب ي ة له حد قال له طولي فعله ما ن س ك ت لا س ك تايه ما ي س ك ت اردم على الدين ده في المقابر خلاص ن س ك ت ا ي س اذكر ز ي و م اردم على هذا الدين في المقابر سبحان الله ده المجتمع اللي انا ت ر ب ط فيه اللي فيه جامعات وفيه مدارس اللي غ ب ى ا ل ن ذ ا ل ة والخنوع و الرجل أ ن ن و والله س ة المعتقل بعد عصد ن الذي ما أنظر وجه ر ج ل كل كل من رمساء الرجل ا ي أ خ ذ بحقه يقول ك ل م ة الحق رضي الله عن عمله المؤمنين من اراد ان يؤرم أرى ن امراته أ و يحكم ولده فليقابلني خلف هذا الجبل اذا ك ن ي كم راجل اطلعي ب ر ة ماتت ا ل ر ج و ل ة ماتت ا ل ن خ و ة كل هذا الكلام انت سمعته وعرفته ما ولكن مات منك الدم صرت الميت الحي ميت حي هيوظفوك وبعد ما يوظفوك هيزودك فلوس ومرتبات كل هذه الدنيا لا ق ي م ة لها ستقف عاريا عند الله يوم ا ل ق ي ا م ة خ ا ل ي من كل الحسنات تحمل أ و ز ا ر ك و أ و ز ا ر من كنت تضل بغير علم و أ ن ا ب ف ت ك ر مزرعه ة تره ويقول أبدأ مزرعة الترة وأنا بضحك ا يا أولاد ولا لا في المساكن الذين في كيف أنفسهم وزكنتم ظلموا فعلنا وتباقوا ذهب أ ي ن دخلوا واين راحوا واين ذهبوا وانا أ ض ح ك هل يستطيع أ ن ينام على البلاط هل يستطيع أ ن يجلس على ا ل أ ر ض يجرؤ ا م ت ز ن ه في الكره ويفقد سمع أ ذ ا ن ه من ا ل ر ط و ب ة أ ي ه ا ا ل ب ع ض ا انتظرني ف إ ن ي قادم يا من تعيشون على الكابيتول في أ م ر ي ك ا انتظروني فاني قادم ومن ه م ق ه ن يظنون إ ن ي قادم يعني أ ن ا بنفسي لانه من هم العربيه ومن هم ب البلاغه ابنائي اربي لك, أربي لك رجال إ ن قصرت أ ن ا في ا ل ف ع ل ولم يدركني زماني أ ب ن ا ئ ي سيفعلوه واحملهم ل ا ل م س ؤ و ل ي ة كما ح م ل أبو ع ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي من اتى بعده ا ل م س ؤ و ل ي ة لما مات قال ي ق ذ ف و ن في أ ق ر ب مكان ل أ ر ض العدو على سور اسطنبول حتى ياتي ا ب ن ا ن ا يوما ويقول قبر من هذا هذا قبر أ ب ي ايوب ا ل أ ن ص ا ر ي وجاهد حتى وصل إ ل ى هنا نعم وحملوهم هذه ا ل ر س ا ل ة اجعلوا قبري ف وسط بلادكم. طيب بلادكم ن في ت ونفتح ح اسطنبول رغم ب قبر ب ق ى أ وسط عيوب فين في ب ل ا د ن ا هذه وصيته و ع ل م أبا عيوب نحن ع م ل و ن بوصيتك حتى يكون قبرك في وسط ب ل ذ ي ن ان إ شاء الله تعالى نم هانئا مطمئنا ونحن سنقوم بهذا الوعد إ ن لم نقم به نحن الاباء سيقوم ف ي ه ا ل أ ب ن ا ء وهذه وصيتنا ع ة الجنة فرستان ارزقنا الإسلام الأوائل اللهم وكل ما قر منها من عمل اللهم ارزقنا الجنه وما قر منها من قول وعمل اللهم اعطنا وافعالنا واغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ف ن ا في امرنا وارزقنا ا لا اله الا الله و ل د ه لا و ا س ت غ شريك الله ل و له